درجنا ما رتنا الحضاره بدوي يتبان ماشي في طاع نفسه واختيارا ما لا قايل ماشي في طاع نفسه واختيارا زون سايح كل يوم ننزل فيض قراره نتبعه عطره كل يوم ننزل فيض قراره مع النس نسفايح حضاره المعارف والحضاره التوين اللي تبع ماشي في طاع نفسه واختياره احد اللي سييم في مع نفسها ما حد لا قايل وينتراي لا لا لا لا طيرها بعد بشد الأصوات نايح ما حسب ربح البضاعة والخسارة يطرب الأشاف برق الأسم لايح ما حسب ربح البضاعة والخسارة يطرب الأشاف برق الأسم لايح أبطل جمعا بجم والحضارة الدوين يتبعن زون مشي في يمفيد وعنفسه واختياره ما احد لا قيل وين امتراه نشرب الصافي قراحم في غضاره الصيد واسمان الدبايح هكذا ليلة يقضي مع ناره وانتهي يغسد عذبات القراه هكذا ليلة يقضي مع ناره وانتهي يغسد عذبات القراه على درجه ما لا تحم الحضاره تب توين يتبان زون لا قايل وينترايا ماشي يطيح على نفسه واختيارا لا قايل la la la la la la fi qalbi تسمى على المصايح كان حبا في نظر ناس انقشارة والله اني فالقشار بالحلطة كان حبا في نظر ناس انقشارة والله اني فالقشار بالحلطة حضر الجمع لو مدحته ما تكفيه المدايح من يعافي البر ما عنده مرارة بين جدران أربعة في البيت طايح من يعافي البر ما عنده مرارة بين جدران أربعة في البيت طايح <تصفيق> حضر جلم معرف جو الحضارة يبدوين يتبع ينزون الرواية مشي في طاع نفسه واختياره الدل لا جاي لنا في <تصفيق> نوع